لا يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله رفور رحيم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 شهر الحرام والحور ما تقصاص، فمن اعتدى عليكم فعتدو عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن اللهم علم المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحشموا ان الله يحب المحسن 117. وأتموا الحج والعمرة لله 118. فإن أحصرتم فما استيثر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى لا يبلغ الهدى محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذن من الراس، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمسع في العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن. من الله شديد العقاب.